وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلَ مَا جعَلَى اللهَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلبَيْنِ فِي دَوْفِيه وَما جَ عَ أَزواجَكُل تُضَاهِرونَ مِنْهُ نَّأُ مهاتِكُمْ وَما جَ عَلَ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.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 فَإِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فرارا وَلَودُ خِلَت عَلَيْهِم مِن أَقَطَارهَا ثَُّ سُئِلُ الْ الفِتْنَةَ ل آتَوهَا ثمَُّ سُؤِلُ الْ الفِتْنَةَ لآتَهَا وَماَا تَلََّثُ بِهَا إَِّا يَسير وَلَقدَدْ كَانوا عَهَذُ اللَّه مِنْ قَبِلُ لاَا يُوَلّونَ الأدَبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم الهم الينا والقائلين لاخوانهم الهم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا جحته عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلاخوكم بالسنه الحديد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 بادون في الاعراد لو انهم بادون في الاراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 فَتَعَلَنَ أمَّعكَُّ وَأُسَرّحْ كَُّ سَراحًا جَمِيلَ وَإِنكُنْ تُ تُ ردئنَ اللهَّهَا وَرَسُولهُ وَدعَآخِرَةَ فَإِن فَإِن اللهَّهَا عَدَّل محسِناتِ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 وَمَا كانََ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّ وَرَسُولهُ أَمْرًا أَ يَكُونَ لَهُخيرَةُ مِن أَمْرِيهم وَمَي يَعْش اللهَّه وَرَسُولهُ فَقَدِضَلَّ ظَللَ مُبينَا وَإِزتَقُول لَِّذِي أَن مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ مْمتَ عليهلَيْهِ أَمْسك عَلَيكَ زَوجَكوَت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 فمتعوهن وسرعوهن سراحا جميلا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجْورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا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 تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ بِتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَادٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَلَوْ أعجبك حسنهنَّ إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كَانَ بِكُلِّ شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذالكَ ادْنَى أَن يُعْرَفْن فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثخفوا أخذوا وأتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة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 يُصح لَكُمْ عْملَكُمْ وَيَغفِ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَيْ يُطِر الله وَرَسُولهُ فَقَدفَازَ فَوزًا عظمَا إِا رَدْن الأمََةَ على السَّماوَاتِ وَالْأَرْرض وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَ يَحمِلنهَا وَشْفَقَنَ مِنهَا وَشفَقنَ مِنْهَا وَوحَمَ لَ الإِنسَان إنِهُ كانَ وَلومَ جَهُولَا لعدِّبَ اللهَّهُمُنافقِين والمُنافقاتِ والمُشكينَ والْمُشركَاتِ وَيتوبَ اللهَّ على المُؤمِنين وَيتوبَ اللهَّ على المُؤمنينَ والمُؤْمننات وَوكان اللهَّ غَفور الرَّحيمَا